لعلكم تذكرون ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر من مكة الى المدينة بدأ بفعل شيئين الشيء الاول انه بنى المسجد والشيء الثاني انه اخر بين المهاجرين والانصار لماذا لان الدنيا لا تستقيم ابدا الا اذا تحركت على الارض بالوحي المنزل علاقة الانسان بربه لماذا خلق اجاء لعبا خلق سدا الجواب لا خلق الله عز وجل السماوات والأرض لعبا الجواب لا كل هذه المخلوقات لماذا خلقت خلقت لصلاح الأرض حتى يعمرها ابن آدم كما قيل في بعض الآثار وهي لا تصح وأنا لا أستشهد بها كآثار لما أستشهد بها كمعنى فإن كثيرا من الأحاديث الضعيفة والباطلة والمنكرة صحيحة المعاني ولا يعني أنها صحيحة المعاني أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني هناك مثل حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام موضوع يعني من أخذ مالا من نهاوش أذهب الله في نهابه اللي يجيب الحرام يرفع الحرام. اه ده كلام صحيح. الكلام كمعنى. لكن لا يجوز ان تنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان تقوله ككلام. بغير نسبة. في الحديث ده هو الذي ينسب الى الله عز وجل ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لنفسي فلا يشغلك ما خلقته لك عما خلقتك له احكذا الكلام جاءت المعنى اه لا لا اشكال فيه فخلق الله عز وجل الارض وجعل كل شيء مسخرا لابن آدم بسط نعمته ليراها الناس فيحمدونه عليها ولذلك كثيرا ما يذكر الله عز وجل الناس بالنعم ان الذي تعد لكم كذا وكذا وكذا الذين تعبدونهم من دون الله خلقوا ماذا افليس الذي خلق أولا أن يعبد من الذي لم يخلق والآيات فيها المعنى الهادئ الذي يتسلل, يتسلل إلى القلب إذا كان القلب ساكنا كما قال جبير بن مطعم على ما رواه البخاري في صحيحه أنه لما دخل المدينة لفداء بد بعد موقع بد كان في أسرى فكان جمير بن مطعم واحد من وفد مكة المشركين يعني بيفاوض في إطلاق إطلاق صراح الأسرة فواف المدينة في صلاة المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجاء يعني وقف بجوار المسجد فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ من سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون? ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون? قال فكاد قلبي ان يطير. لماذا يطير قلبه? وافى المدينة بقلب ساكن. واي انسان عنده قلب ساكن? لو القي إليه شيء استوعبه القلب. لسكون. قلب انما سمي قلبا لتقلبه. كثير التقل فاذا سكن انتفعت به. فيقول فكاد قلبي ان يطير. وهذه السمخاء ظاهرة جدا في القرآن المكي فبسط هذه النعم ليراها المر، فيقف بقدميه في مقام الشكر الدائم لله عز وجل واكبر او, أو اوسع طريق تصل به الى قلوب الناس ويصل به الى محبة الله عز وجل التذكير بالنعم بخلاف صوت الترهيب العذاب العذاب يعمل نفرة ويسبب فجعا للانسان النعمة تسكن القلب فكده العبد ال ال ال الواعي اليقظ هو الذي يعبد الله عز وجل يلاحقه سوطان صوت النعمة وصوت الترهيب ليه لان دوام النعمة خل لساني كثير مستريح نعم نعم نعم فمستريح فلا يقوم يحمل على الايه على ان هو يبلط في الخارج وربما سبب له او سببت له هذه الراحة الطويلة افكارا باطلة في حال تسبب القلب زي ما حصل للمشبكين وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين ايه اللي دخل الفكران عندكم ان انا اكثر الناس مالا انا اكثر الناس ولدا داما ان رحراح رحرا فاول ما يغيث في باب النعم يجيل صوت الايه الترهيد فيوم يوقظه فيبصر النعمة فيحمد الله عليها فيسير شيئا يبتدي هنا صوت الترهيب يزعجه وهكذا فلا يزال بين المطرقة والسندان حتى يبلغ المنجل النبي عليه الصلاة والسلام اول ما دخل المدينة بين المسجد ثم اخر بين المهاجرين والانصار حتى كان الواحد منهم يرث اخاه حتى نسخ ذلك وكان لهم في هذا الباب روائع لا نعلمها قط على الارض الا لهذا الجيش الصحابة دول ملك ولا شك ان الله عز وجل اصلح قلوبهم رجل كان كافرا صار مسلما وتبدلت كل المعاني عنده في غضت عين كان كافرا كانه صار وليا حميدا زي ثمانه ابن اساله السلفي وراش عشان يعتمر امسكته خيل النبي صلى الله عليه وسلم وثمانه كان سيد لني حنيفة كان مطاعم فيه اول ما خدوه ربطوه في العمود في الناس دي هذا امر ممض على اي سيد في الدنيا يطلبت زي الحمار ولا اي الدابة شيء ممض لا يجتمله الشريف نبي عليه الصلاة والسلام دخل وجدوا مربوطا بالإيب السرياء قال ماذا عندك يا ثمان? قال عندي خير يا محمد. ان تقتل تقتل ذا دم. وان تنعم تنعم على الشاكر. وان تطلب المال فخذ منه ما شئت. بقول له انت قتلتني انا دمي مش رخيص. أنا وراي بنو حنيف كلهم سيستعرون لسيدين إن تقتل تقتل ذا دم يعني دمه غالي قوي وين طلع طلع على شاكر لا انت لك الجميل إذا اطلقته وين تريد وين تري الماء خذ منه ما شئت فتركه النبي عليه الصلاة والسلام ومضى يوم الثاني جاء برضه مربوط راس ماذا عندك يا سمر قال عندي خير يا محمد تقتل تقتل زا دم ان تنعم تنعم على شاكر وان تنيد المال فاخذ منه ما شيء سابق ومضى في يوم الثالث جاء فه. ماذا عندك يا ثمانة قال ما قلت لك فقال اطلق ثمانة خلص الرجل انطلق ولم يعمل عليه الاسلام له اسلم لا اطلقه النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتفرسين انت ممكن تعرف البني من كله من كلمات واحدة أي الكلمة اللي هي مربط الفرس في كلام تماما كله إن تنعم تنعم على شاكل قصير النعمة تجد معاه سغل بخلاف اللئين. مهما تعطيه يشكرك ويبس لك، وهو بيقضب منك الحاجة اول ما يوليك بغره يعطك. لي قال سفلان السوي رحمه الله. قال نظرنا الى اصل كل عداوة في العالم. فوجدناها اصطناع المعروف الى اللئام. دعم المعروف في حال الخثيث انذا لو من اهل البصر لا يقرنك سلاء في حال الاخ انه هو متقلب تديله يبوز ايديك ورجليك تمنعه يعصك ويقلب محاكمك سيئات ان طلع طلع على شيء هذا اثق سمم وانت عارفين النبي عليه الصلاه والسلام عرض الاسلام على قانات اخرس في مواطن مختلفة. لكنهما عرضاه على ثمام. فثمام لما يعني اطلقه النبي عليه الصلاة والسلام مضى وراح اول بير لقيه اغتسل ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ده المسافة دي بتاع ساعة الزمن. المفترض يعني كان يبقى حاجة. أنا سيد واني حنيفة ومكتفيني وربطني زي الدبة في المسجد. والكلام ده. وبعدين يلطعني ثلاث تيام. يوم الاولاني ماذا عندك يا ثمانة? قال له الكلمتين انتبوا ماشى. وبعدين يرجع ثاني يوم وثالث يوم المفروض ده على الاقل يفوق من الغل بعد ثلاثة بعد خمس تيام. او يروح يفكر وانا بتاعوا الكلام ده. قلت الاصحابة الله عز وجل يعني كان في نوع من العون. كان في العون عون الله عز وجل لهم من الصمع في المقام الاول فلما جاء واسلم شبه قال ثلاث كلمات ثمامة ده جاء ان كل كلمة اوباليوم من الايام اللي هو اتربطة في الله. بعد ما قلت انطار يا محمد والله ما كان وجه على الارض ابغض الي من وجهه. فوالله لقد صار وجهك احب الوجوه كلها اليت. فوالله ما كان دين ابغض الي من دينك. فلقد صار دينك احب الدين الي. ووالله ما كان بلد ابغض الي من بلدك. فلقد صارت بلدك احب البلاد الي. وين كنت ذاهبا الى العمره فاخذتني خيلك فما تأمرني؟ قال ذهب فاعتمر ودع له بخيل في ذا الزمن وجهك ابعد الوجوه لا ترى احب الوجوه الي هذا الانقلاب السريع ده ومش كده لما راح يعتمر وشقوبا لي وعلم اهل مكة باسلامه قالوا صبوت يا ثمامة كفرت كفرت بدين امارك قال لهم ما صبوت ولكني اسلمت والله يا اهل مكة لا تصلكم حبة حمطة من الامامة الا اذا اذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم النموذج الداء وعصرات بالمئات النماذج. بهذا الرقي وليس فويت الغجر اجتموا الصحابة. الصحابة هؤلاء هذا الجيل الذي لم يتكرر. وليس مثله جيل قط. منذ بعث الله منذ خلق الله وآدم عليه السلام. لذا الذي الله الارض ومن عليه ويعرف ايضا مما يعرف به قدر النبي قدر اصحابه الذين حوله انت لو نزلت شويه بقى نزلت نزلت بني ادم شوف الايه الاربع بس لالا عاشت مذاهبهم وماتت مذاهب العلماء مذاهب العلماء الاخرين وكان بعضهم أفقه من بعض هؤلاء الأربعة زي الليك بن سعد بشهادة الشافعي الشافعي طبعا إذا شهد لأحد للفقه فهو الفقير لا ينبيك مثل خبير قال الشافعي الليك أفقه من مالك غير أن أصحابه لم يقوموا بمذهبه الليل إمام أهل مصر وكان بينه وبين مالك مودة وأرسل كلاهما رسالة إلى الآخر في منتهى الرقي مالك أرسل أولا إلى الليث قال يعني له إن علمنا أنك تخالفنا في أشياء وإنت تعلم أن المدينة هي دار السنة وبيت صحابه متوافرون وعمل اهل المدينة كان عند مالك من المرجحات عمل اهل المدينة فليس ليس ارسل اليه وقال ان ما قلت حق والمدينة اهل لذلك وموضع لذلك ولكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم افترقوا وصار عند كل واحد من العلم ما ليس عند الاخر ويعني قال له انا اذا ما خالفت ما خلفت بالتشهي انما خالفت بادلة اخرى مع تعظيمي وتوقيري لما قلت واني ادعو الله لك وارجو سلامتك رسالتين في منتهى الرقي رواهما ابن عباس الدوري عباس بن محمد الدوري في تاريخ يحيى بن معين وان شاء الله يعني في الدروس دروس الجمعة هنشرح برضو كتاب الشيخ الاسلام ابن تيمية رفع الملام عن الائمة الاعلام الاسباب التي من أجلها اختلف أهل العلم حتى لا سوء ظن الناس بالدين ولا بالعلماء لماذا اختلفوا والدليل واحد دي الأسباب العشرة إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجد سنذكر رسالة مالك الليل والليث إلى مالك في هذه الدروس إن شاء الله تبارك وتعالى فيعني النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب أفضل أصحاب في الدنيا يعني لما تشوف مثلا أصحاب موسى عليه السلام عملوا ايه لما الى الطور? قالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جاهد. دول السبعون المختارون من قوم موسى. راح الى ميقات ربه فواخد افضل بني اسرائي على الاطلاق. واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. قومه مش من قومه لا اختار قومه. ما سبش وراه حد فاضل الا هاروز. عليه السلام. دول هم قوم موسى على الحقيقة. لان لو اختار موسى من قومه يبا سبش فضلاء وراء لأ الجماعة اللي وراه عبد العج. الجماعة اللي وراه اللي سابه عبد العج. والمصطفون الاخيار من قوم موسى عليه السلام. قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جها ادي 70 طب قوم عيسى عليه السلام قالوا يا يا عيسى هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء هل يستطيع ربك شوف حتى ربك كين يشربوهم يا وبرضو انت عارف يعني ايه بعض الخطباء ممكن يكثر يقول قال رسولك وقال ربك. لا يا اخي قل قال ربنا وقال رسولنا. يعني دخل نفسك في الحزبة. لما يقول قال رسولك انا لما باتنعها من حد اذني تستبشعها. انما لما قال رسولنا اه دخل في الشرف. ودخل في الخطار. أن يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنت كنتم مؤمنين إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي عليه الصلاة والسلام انتدب بقى للغزل وقعد ثلاث مرات ينتدبهم للغزل قال سعد بن معاذ وقال كأنك تعمين معشر الأنصار كأنك تعنينا. لما كر الكهام ثلاث مرات. وانا عني الانصار اقول. سلت حبل من واقطع حبل من وخذ من اموالنا ما شد. ودع لنا ما شد. وما اخذت من اموالنا كان احب الينا مما ترك. خلاص? ولا نقول لك كما قال اصحاب موسى لموسى اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون بل نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هذي يا رسولي الكلام الدرر ده يعني سلموا تسليما كاملا. وهذا هو سبب عزهم. وسبب انتصارهم. ترك الاعتراف الداء الوبيل الذي اصاب هذه الامة لاعتراض. كثر اعتراضهم على كل شيء. على وضع الشرعية. حتى على الاقدار. قدر نفس يعترفون عليه. مع ان القدر مرتبط ارتباطا وثيقا بالحكمة والعلم. حكمة الله عز وجل وعلم الله عز وجل. لا يصيب انسان لا يصيب انسانا مصيبة قد دره الله عز وجل على هذا العبد الا وفيها حكمة وفيها علم. فانت بتعترض على ايه? بتعترض على من? من الخرعية في اعتراضات. مستمرة. وديكم كل يوم بتقراه في الجرائد والمجلات والكلمة. هذا الدخل الذي اصاب الامة في مقتل. معتلدين على اشياء ما كانت السلف اصلا ينظرون اليها. كان في اجماع عندهم. لصوا اجماع. من كم شهر واحد كاتب مقاله اعمالي ما قاله اقول انا اكتب افضل لماذا لا تصلي المرأة الحائض؟ ليه؟ هذا امر كتبه الله على بناتها. والمرأة في حال الحيض تبع حالتها النفسية متقلب. القرآن بيريحها المرأة المسلمة يعني القرآن بيريحها والصالة بتريحها والكلام ما بتطليش ببعدها نعمل اضطراب. هم يقولك لك اضطراب هرمونات مش عارفين الكلام ده. ماشي. لكن على اي حال هي مضطربة. كما قال الراجل يا رب ذي ضغن علي فارضي له قرؤ كقرؤ الحائضي. يقول يا رب ذي ضغن علي فارض. فرض يعني كبير. يقول رب انسان يكرهني. ويحمل الضغينة في قلبه بصورة بشعة كبيرة. فارض. كما قال الله عز وجل قال انه يقول انها بقرة ايه? لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك. لا فارض من كبير الاوية. ولا ذكر في غير او عوان بين ذلك يعني ايه شب كده. فالفارض هو الايه? هو الكبير. يا رب ذي ضغن علي فارضي له قروء كقروء الحائض يعني قول له اوقات تهيج عداوته علي كما تهيج المرأة الحائض. يقول لك الحيض خل نساء متخلبات مش عارف ايه والبتاع ده طب ليه لا تصلي المرأة طالما ربنا هو اللي قدر عليه هذا الكلام. حدك الممكن يتكلم بهذا الكلام في صحيح البخاري ان مرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها وقالت لها نفس الكلام. فقالت لها احرورية انت? الجمع الحرورية دول تلقى من الخوارج. كانوا يرون ان المرأة تصلي وهي حرور. يبقى البني ادم ده جاي على فليبعد فكر الخوارج في المسألة دي. ده ده في اجماع. اجماع. وعندنا في نص ولم يخالف المسلمون ابدا في شيء من هذا. لما يطلع واحد يقول هذا الكلام كيف سمح له ان يكتب وينشر? هو ما فيش رقابة على الصحف دي. الواحد يكفر بالله جهارا نهارا. ويقول الكلام الذي لا يختلف انتجع النقف. ويطلع ينفر في الجرائب والمزلات ويقال هذا حرية. طبعا غرفون للفوضى. ما هي الفوضى ابن? ليست الحرية ان يقول كل انسان ما يريد. ولا ان يفعى لما يريد. وما العملين القوانين ليه اللي يضرب حسيك واكيون وهرون وكوكيين ويهرب البضاعة ويحمل حطة في السجن ليه؟ ما ذروه يفعل ما يشاء. إذا طبعا هي الفرير عندكم كده. الفرير اسمها الفوضى هي الفوضى بعينها. مؤسسة الرسمية ينبغي ان تقوى وينبغي ان يكون الاهل العلم سلطان في الدين. اي بنامي خالق المستقر من الاجماع هذا يعاقب وطبعا لا ينثر له. قالت لان هذا ولا هذا ولا اجلع اعتراضات بقى المتكرر. كل بني ادب مش حاجبهش تجري اعترض. ده فضل عن التحريك زخم. القصة كلها تحتاج الى معجزة. ليس لها من دون الله كاشفها. انتم معشرا عوام تقدروا تعملوا حاجة اهي وقت تقدر تعمل حاجة. تعمل حاجة. إيه اللي ممكن انت تعمله? استقب كما امر هذه البيوت العوام لو اصلحوا بيوتهم ينزل الله النصر جماعه المعترفين دول كويس صادات قد كده لما يقبل الناس على دين الله تبارك وتعالى وتسمح تنفذ على طول لا تعترض لما العوام كلهم يستقيموا لن يسمحوا لهؤلاء الصادات ان يتكلموا لكن البيت مستريح من الداخل احنا بنصلحه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل اول ما دخل المدينة فكتب بقى كلام سعد بن معاذ التسليم الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم صل حبل من شيء اقطع حبل والله الكلام ده انا لما بقى انا ساعات اقراه مرارا واقعد عنده كده اقعد ساعات مبلم قدام الكلام ده واعد اتأمل. هذا الجيل اللي هم كانوا بطعة افراد. يعني شوف في بدر كما قال البراء بن عازب في صحيح بخاري. كنا نتحدث ان اصحاب طالوت ان عدة اصحاب طالوت كعدة اصحاب بازل. ثلتمائة اربعتاشر انسان. ثلتمائة اربعتاشر انسان غلبوا بغير عدة قتال. وما النصر الا من عند الله. ممكن تبقى وقت كل استعدادات وتتغلب. ممكن جدا يقتل الله علوك وانت قاعد. افصل الشتاء جاهو. شوف اللي بيحصل في امريكا. وفي اوروبا والكلام ده. شوف الغرق. شوف السيول، شوف الرعد والبرق. ليش بتخلع السجر والجبال؟ ويوتقع ال ال ال البيوت ليش الخسارة مليارات وانت لا حذف لحجريك فما لو تعب مستقيم لامر الله عز وجل ايه اللي يح اللي يحصل معه إذا الصحابة دول رضي الله عنهم كانوا رزقا للنبي صلى الله عليه وسلم وده احد المرجحات لما بي... العلماء يرجحوا ان نبينا عليه الصلاة والسلام هو افضل الانبياء قاطبة يذكرون من ضمن الإيه؟ الترجحات فضل اصحابه على اصحاب كل نبي يبقى اقامة المسجد عشان يجمع الناس صفوفا بين يدي الله صف قدمه بين يدي الله واخر عشان يبقى في محب اهوك الحق من كان معك. ومن يضر نفسه لينفعك. ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمع هو ده الاخر. نقدر, نقدر نوصل لهذه الطريقة نقدر نقرب منها. اخوة الملتزمون الراجعون الى الله عز وجل والذين ثبتوا حتى من قديم اولى الناس هذا لا يسود المجتمع الا لهذا. كيفا العبادات الجماعية كما قلت زي صلاة الجماعة دي بتنمي الواصل. العبادات الجماعية زي الحج. على مستوى العالم ده على مستوى القطر وده على مستوى العالم ده كثيره لو ان الناس عرفوا روح العباد ان تجعل منهم لحمة واحدة كما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالشم والسهم مثل المؤمنين في توازهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. انت لما دلعك بيشتكي جسمك كله بيلمل وبيضخن. هو ده المطلوب. طبعا ده عشان يرجع محتاج اسباب. يحتاج الاسباب القوية زي ما تلكم عايز معجزة. ثلاث يما بعد عصر بقى النت والكلام دهوت والفضائيات والسمات المبتوحة الكفر على ودن. وحتى اللي بيطلع من اهل السنة ضعاف وسبحان الله لما اتأمل المسألة دي اقول يا سلام كيف فرط شبابنا في التعلم جالي يوم اللي بيشتاجين نجاح يلمس لهم عشان يتكلموا لما تقعد تسمع الواحد عمال يتكلم اين لا يشدك ولا بياخد قلبك ولا بتستقب معه ولا كان الا القلب. جال يومه اللي احتاجنا فيه اهل الناس في حتى في امثال يقول لك اليوم الارخ الابيض ينفع في اليوم الاسود. فالبنانة اللي ناهد داخل بعرض فضل هذا الادخار لما يعطه الزمان بناسه. يوم يتندم بقى على الايام اللي كان فيها عمالي فانكح بقى ويصرف وبتاعه و... ومش عامل للمسألة حساب يندم بقى على الايام زي العبد يوم القيامة لما يقف على شفير النار ويندم بقى يقول يا ليتني قدمت لحياة لي فجال يوم السحق المراهوي احد الامة المتهدين كان لو مدى من المداهل زي ما هو من اقرى الامام أحمد. جالس مع واحد مبتدع في حضرة الخليفة. دارت بينهما دارت بينهما مناظرة. اسحاق ابن راهوي قال اما حجتي فما حدثني فلان عن فلان وذكر لي الاسر. فالمبتدع ده انكر هذا الاسر. قال ما فيش حاجة زي كده. فقال اسحاق هات الكتاب الفلاني. وقال له هاتفف حيث كده عد تسعة اسطر وقرأ. عد تسعة اسطر وقرأ وإذا الاسطر الذي قاله اسحاق. <مم> اسحاق بقى اللي علق عزق وقالي بقى. قال انما حفظته لهذا اليوم. اه زمان انا مكنتش محتاج. وانت لما بتقرأ في العلم في اشياء كثيرة انت مش محتاجها في اللحظة لنسا بتحطي في العلم. لكن حيجيلها يوم. ثم تستجعج معلومة ديت فتنفعه. وتعليقا على او بمناسبة هذا الكلام انا قلت ان من اعظم اسباع ضياع العلم السيديهات اللي حطوا عليها الكتب. في عليها 1000 كتاب الناس فرشني ولا كده يعني جمع اربع خمس سي تساوي مكتبك كامله لو انت عايز تروح المنتجع بقى تنتجع ها في الساحل الشمالي ولا تروح مارينا ولا تروح مش عارف ايه هتاخد مكتبتك معك. لا هو جهاز كمبيوتر واخد بالك لابتوب كده صغير كده ومعاك اربع سي ديات و ده زي ما انت عايز فرحان بالعمليه دي انا اقول هذا اوان ضياع العلم. طب ليه? لان المرأة لن يتعلم. انما سينظر في الكتب اذا احتاج المسألة. بس. يطلب المادة بتاعتها يطلع له كل ما قيل في المسألة يستوعب يقرأ، ينزل. خلاص فيها قايله وبين بين السي دي كوبين الكمبيوتر تعمل ايه يا وحش قاعد له فاضي مين ما عندوش حاجه في دماغه انما العلم له طرق معروفة. اوع اذا كنت طالب علم انك انت تعتمد التعلم من هذه الاقران لا تتمرن تاخد الكتاب من الجلد للجلد وتقرأ وتستوعب وتخبط دماغك في الخيط عشان تفوق وترجع تقرأ وتستوعب. ممكن تستخدم القصة دي بعد ما تصيب وتبقى صالب علم. اقتم ساعة في تجميع المعلومة. توفر عليك الجود ولقص في جميع المعلومة. بس بعد ما تتعلم. وهده اول ده العلم. اهو حاجات الجديدة اللي الناس الفرحانين بيها. ولا يعرفون حقيقة التعلم. فرحين بالمسألة دي. لا، نحن كل ما بنقترب من الساعة العلم بيرفع. ناظر العالم في هذه الأمة لما يموت على بال ما واحد يقعد على الكرسي اللي كان قاعد عليه عايزين عشرين ولا خمسة خمستاشر عشرين سنة. بعد موت العلماء الكبار، شيخ الالباني. شيخ النوازي، شيخ معطي ميمين، شيخ عبدالرزاق عفيفي، الشيخ, الشيخ علي السالم. الشيخ شيخ سابق مثلا شيخ كماس محمد نجيب المطيعي اي حد من العلماء دول وبعدين تقع عصرنا اللي احنا فيه، في حدود التلاتين سنة ولا العشرين سنة اللي فاتت، فضلا عن غيرهم النهاردة لما نيجي نقول واحد يوعد على الكرسي اللي كان الالباني قاعد عليه في حد طاب واستوى على قدر الشيخ الشيخ رحمه الله عليه ما يتمنى سنة 1420. يعني داخل عدية سبع سنين في السبع سنين احنا خلاص في ذو الحجة سنة 1427 وربعمية يعني خلاص قربنا نقفل ثمن سنوات على موت الشيخ الالباني في خلال الثمن سنوات دي حد بحجم الشيخ الامة دي فيها الحمد لله بس حد بحجمه كده قعد على كرسي يعني نفضل يتامة كده ثلاث سنينة هو والله اعلم يعني جايز ن... ناخدين كمان سبعة ولا تمانية على ما يصيب واحد ويقعد بنفس حجم الشيخ موت العالم ثلمة في الاسلام ثلمة كثيرا لا يجبر فتصور بقى طلبة العلم بقى لما يجيب لك الكمبيوتر ويقعد يقرى بقى من الكمبيوتر وجمع المادة ويقلف لي بقى كتبه هو لسه يدوبك لم تقلم ابثاره هو تقاليك الكتب بعد الكمبيوتر اصهل ما يكون عايز تقلب في اي موضوع من الموضوعات العدل جاء معي اخويا ويكتب كتاب وانشر وفرح باسمك اللي مكتوب على طرة الكتاب وخلصت لك فيه العلماء لكن انت تستوعب وتاخد الكتاب من الجلدة للجلدة وما تقولش لا انا مش محتاجه دلوقتي فانا مش عايزه شوف الحق بيقول ايه انما حفظته لهذا اليوم نفعه بقى لما جال واحد مبتدع وقال له هاد الكتاب حافظ الكتاب بالصفحة والصفحة. فالصفحة كده عدة تسعة فقصته اقرأ. فانا ايه اقول الصحوة اقول الامة دي تحتاج الى معجزة المعجزة دي لها اذا استقام السبب نصر الله عز وجل. ان الله عز وجل يقول ان تنصروا الله الله ينصركم ويثبت اقدامكم فلا يرجع المرء القهقرة ولذلك جاء التثبيت بعد السبب ان تنصروا الله اي تقفوا على حدوده وتنصروا دينه ينصركم ويثبت اقدامكم فلا ترجعوا القهقرة مرة الاخرى. ابقى ندلف بقى من قصة العبادات الجماعية. واثر العبادات الجماعية الى قصة الحج. الجماعة اللي بيروحوا دواته يجروا بين الصفة والمروة. وهم بيجروا ما بين العمودين الاخضرين. كم واحد خطر بباله ام اسماعيل عندما رفعت طرف درعها وسعت سعي الانسان المجهول. تحبان تجرب الحفل كم رجل وهو يرتقي جبل الصفا عشان يبتدي بقى السعي عرف لماذا يرتقي وما هي مشنة ام اسماعيل عندما ارتقى جبل الصفا وهي تركت ابنها ينسأه للموت. والولد الولد بيتلبط. تلبط بيتلوه. يوم استحضر بقى المشنة دي. وهو نازل يوم يخطر بباله. الموكب ده ام. سايب ابنها بيموت. لحتى كان في الرواية بعد كل صوت تروح تبص عليه. وترجع علشان تطوف. مرة اخرى قلب الام. قلب الام الذي لا يستقل. دايما ملهوفة. على الصغير حتى يكبر. وعلى المريض حتى يعافى. وعلى المسافر حتى يرجع. تقوم من انفاط الليالي على شد تشوف الولد ضرض الغطى برجليه ولا لا? تقوم تغطيه. ولو الولد مريض وهي بتسخر قلقه تقوم ولا تفعل هذا في اوقات الراحة راحة قلبها كل ولادها تمام التمام مفيش مشاكل تحط المنبه جنبها علشان تقوم تصحهم للمدارس ما تسمعش المنبه ليه اذا ما سمعتش المنبه اللي عمالي يسرخ جنبها ده في الوقت الذي اذا مرض ولدها الكلام دهوت حتى بتطحن غير ما الوقت يقول اه قلبه الام تروح الشوت وترجع تبص عليه وبعدين ما تستحملش انها تبص عليه فتقوم ترجع علشان تطوف مرة اخرى المعالي دي لما تكون انت بتجري ماشي وبتجري ومستحضرها تفرق معاك كتير لان هي دي روح العبابة انت من تشراح هيك العظم عمال يجل لك. انما جعل الطواف بالبيت والس... كلام النبي عليه, عليه الصلاة والسلام. انما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمر ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذا المقصود مثلا ذكر الله. الذكر هو عمل القلب. الجوارح تركع وتسجد ويعمل كده ويعمل كده دي الجوارح تعمل كده انما ذكر انما عبادة القلب الذكر والذكر مربوط بالمحبة على طول الذكر لا يفارق المحب. طول من انت محب فانت ذاكر وطول انت ذاكر فهي علامة حب ايه الاصل والفرع الاصل اللي ايه? الحب ولا الذكر? ها؟ ضربين لخمة ولا ايه? ولا نايمين ومش اخدين بالكم الكلام. عندنا محبات وذكر. خلاص? قلت ان هما ما يسيبوش بعض بدل. خلاص? فعندنا اصلا وفرع. الاصل الاصل هو الحب. خلاص لان اللي لما اقولك ان الذكر علامة حب العلامة عادة تمتنصب. وترى. بخلاف المحبة. هو انا اعرف انت بتحب ربنا ازاي. هو اهدفل قلبك. وافتحه. واشوف المحبة ده معنا مش عرض. حتى لو شأيت وفتحت قلبه. الحب عرض مش الحب معنى مش عرض طيب انا لما يكون شيء الشيء في القلب وانا اريد ان احكم على ما في القلب في الوقت الذي ليس لي سلطان فيه على القلب اعملها ازاي قال نصب شيئا يدل عليه نصب رايه, رأيه. أو الرايه دي اول ما تشوف دي تستطيع ان تحكم على ما في القلب مما تعجز عن الوصول اليه. يبقى الذكر علامة. واحد دائما يذكر الله عز وجل. على طول. دائما محب ولا غافل? قطعا محب. زي مثلا حديث من سره ان يتمثل الرجال له قياما فليتباوه ما خاله من النار. السرور وعدم السرور ده امر قلب ولا لا? ها? طيب انا عايز اعرف الراجل ده ايه اللي فقالجه من جهة المسألة دي. ننصب ورايه. طالما ما اتصفى في القلب. مش عارف. ننصب ورايه. اول ما شوف الرايه اقدر راحته على اللي فقال. نبي عليه الصلاة يقول ما نسرفه. الصرور امر قلبه. طيب المدرس دخل الفصل. قيام. اقوع هم من يوموا لوحدهم. خلاص بقى سن. صارت سن. خلاص? صارت سن. لو ولد ما امشي. بيعمل في ايه? تعال يا ولد. ويجلد وولد واحده وليه امر. الولد قليل الادب ما ترباش علشان لما دخلت الفصل ما امشي. خلاص? طالما انه يسره ان يقوم ويحزنه الا يقوم احيى الرايه اللي انا اقدر اعمل غضبه ومعاقبته التلميذ اللي هو لم يقوم هي غير الرايه علامه ظاهره التي استطيع من خلالها احكم على ما على ما في القلب عندنا المحبة اصل والذكر علامه ف عمل القلب الذكر بقى انا لما اتلبس بقى بالشعائد دي. انما جعل الطواف بالبيت. والسعي بين الصفا والمروة لاقامة ذكر الله. بقى انا المفروض انا مشكس بك. انا قلب وروح هو ده اصل الحج بقى قفة الحج. انا بقى لما اكون مستحضر محنة امي اسماعيل انا ممكن عايز. ادفع. وشاغل نفسي طول ما أنا رايحه جيد بالقصة دي وبعدين أرجع إلى نفسي ألقيني مستريح وساكن في مكان فخر والحمد لله صحتي جيدة وباكل وباشرب وربنا رزقني بالمال والعيال والكلام ده ها لما تقارن حالك بحال أمي اسماعيل بقى ما انت مش في المعنى ده لابل ديها تعسلت لو انت راجل مستيطل ده تسلت على معاني تنفرد المعنى ده طلعت لمعنى ينفعه. ثم تزداد لله عز وجل شكرا. ثبت قدميك في منزلة الشكر. وتشوف ايه المطلوب منك. ثم ترجع من الحج احسن مما كنت قبل الحج. تروح يرمي الجمرات. شو بقى عليه السلام. والشيطان وراه. وهو يرجمه. عشان كده الشيطان رجيم. رجيم. ما يعني مرجو، خلاص? تروح ترمي الجمارات? انا اعتقد في رمي الجمار كل القصة اللي بتخطر على بلة ازاي اطلع سليم? ازاي? اشوف المسألة دي? واخد نفس. ها? وشدة عضلاتي. ولو معايا بقى حد ولا بتاع ينسكوا في زي القصر كده وبعضهم يبقى حضمني علشان لو نساء وانا حاجة محارب خايفيه في بقى يتوف الزحم والكلام ده واروش ادوس واعمل واخلي وسوي الكلام ده وارمي ارمي ارمي ارمي ارمي, أرمي واطلع جري وساعات بقى يرمي في العمود للحصات ارجع له ثاني وابتاعه كيف تطلع برا الحوط قصة كلها قصة كيف انجو في الرمي دلوقتي وسعه. جدا. المكان الرجم والكلام ده هو. وعلى جانب قتل يتيحه ايه الفرصة كبيرة للاكبر قدر من الناس. ومع ذلك بتلاقي موت. الكلام ده كان موجودا. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. بس لم يكن هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس يتزاحمون ودخلين في هذا الزحام قال ايها الناس لا يقتل بعضكم بعضا لان هذا زحام والدخول والخروج مش منتظم بخلاف الطوافق او خلاف السعب يعني انا اول مرة حجيت فيها كان المسعى لح لدرجة ان ساعات كنت الف دايرة كاملة يلفون معا وانا شاء وانا كنت بسعى في الدور التالي الشيخ الالباني رحمة الله عليه كان بسعى في الدور الاول الشيخ الالباني كان عبد 70 انا ذات وانا لما شفت المنظر اترعبت خبت قلت اطلع فوق طلعت فوق ده منظري ده لما خلصنا بقى القواف الافادة وسعي الحج ورحنا بقى الخيم والكلام ده فلقيت في ايد الشيخ رحمة الله عليه بقع بنفسجي كده عبارة عن دم يعني دم تحت الجلد فبات الفيروله شيخنا ايه ده فالكوع بقى انت عارف جنوب افريقيا والكلام ده ها كوع مسمار يعني الدق كوع يخرمل لك بطنك على طول ها سال باع ما فقلت له طب طب ليه يا شيخنا لم تفعى في الدور اللي فوق فقال لي بقى ان هذا هو المسعى. عندي شج بقى حج هو ده المسعى مش اللي فوق. اللي فوق وان كان جائزا لكن مش ده الاصل. وبعدين قال لي انا قوي. والله انا احتقرت نفسي لما قال لي الكلمة دي. لما قال لي انا قوي. او قال انا اقوى على ذلك. كلمة بالاتنين دول. فلكن في الاخر مفيش حد بيموت في المسعى. او في الطواف. ليه? كله ايه? ماشي مع بعضه. حتى لو كان في دي حام ولا حاجة. بخلاف الجمعاء الجمراء. ده داخل يا خارج قبل بعض. زيلات التربيني مع المجر. ها? الله نستعى. فتروح بقى, بقى لما يكون فكر الانسان كيف ينجو. ما يستحضش بقى القصة والكلام ده هو. طبعا ده هو لو بي... بيدرس له في بلده. والراجل نفسه رايح يحج. عارف ليه رايح يحج والكلام ده. لكن هو رايع عشان يحده وخلاص. فرض الله الحج عليه فهو يريد ان يحد. لذن الحج ده عبارة عن معاني. والمعاني مش اعراض. مش عرض يعني تقدر تمسكه. انما يستقل به القلب. فانا احنا بقى عرفنا بقصة الحج وازاي مشت المسألة دي واستحضر المرء هذه المعاني فيرجع خيرا مما كان عليه قبل ان يذهب الى حيث <تصفيق> اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم اليوم